زنه دوريه مناظر حسينيه بصوت الرادود ميرزا حسين كاظم يا زنه ضد الظلم تتحدى اشرار الحكومه دوريه زنه دوريه زنه زنه لردت بحتعه وهر ما علين هذي حتى ضربه غزم جهول وتين تهب عوالمها اذا ولدها سر الكون ومعجيب تنسى امها وداجد هن بالختام كل تختمها كوكب بالنسب كوكب كوكب بالنسب كوكب من اطهار صلب ورحيم تتحدى